وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الكلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما, فلما نجاهم إلى البر فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتقطط الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبهعمة الله يكفرون ومن أضلهم من اترى على الله كذبا أو كذب بالحق لمن أليس في جهنم مفوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم